رب العوالب والجود يا رب الناس البشر رب العوال. لك نستعيذ من الوساس والظنون وما خطر. لك نستعيذ من يا من اهطق بكل شيء ان علم القدر حفظا من وحفظ عبادك من ابالثة الظلال المنتشر وحفظ عبادك وحفظ عبادك وح وفق عبادك للهدى والنور وفق عبادك cool. للهدى والنور وفق عبادك للهدى بعين من الله لا بد مننا، بعين من الله. أمة الحق يا أمة الحق فانصانبوا لبينا. في القلب نرجو رضا الله نرجو رضا الله. رض الله في ذاتي لنا ربنا فاغفر لنا ربنا ما كان من خطر لنا ما كان من وما أسأنا لأنفسنا وكتب لها في رياض الخلد منزلتا وكتب لها في رياض الخلد منزلة فضلا من الله حاشك تخلف وعد حاشك تخلف وعد انت بادي يا واسع الفضل يا لا تخزنا, لا تخزنا يوم بعد الناس ضوطة لا, لا, لا تخزنا يا رب لا تخزنا يوم اتخذ <تصفيق> من <تصفيق> صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه